بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة يا سلام لما نشوف ناس مسلمين او عرب متفوقين الله تبقى جميلة بشكل بالذات لما يكونوا في أي حتة في العالم يا ربعة التفوق ده أحلى حاجة خلي بالكوا الناس بتسمع للمتفوق ما بتسمعش الخيب الناس بتحب الناس المتفوقة ما بتحبش الناس الخيبة عارف لو خيب وقعد تتكلم الناس ألف سنة كلام رائع عن الإسلام والمسلمين عن العرب وفضل العرب وعظمة العرب ولا حد حيسمعك خيب لكن يا سلام لو تفوقت يا سلام لو انت الناس تأشق المتفوق كلنا كنا بنحب الأول في الفصل وكلنا ما كناش بنسمع للخيب في الفصل كلنا كنا بنبص للأول بنظرة احترام مش كده حتى وإحنا أطفال في المدرسة حتى المدرسين حتى النظر الأول اللي بيطلع الأول المتفوق دايما محبوب المتفوق دايما محترم المتفوق دايما كلامه مسموحة أو غلط فما, فما بالكم بقى لو كان كلامه صح انا بحكي الحكاية دي لأني متأثر قوي بالدكتور عمر الشيخ مين الدكتور عمر الشيخ؟ الدكتور عمر الشيخ دكتور مصري وهو صغير سافر انجلترا وهو طبيب واشتغل في مستشفيات واشتغل واشتغل واشتغل يعني ايه في فيه مصريين بيشتغلوا في الخارج لكن الدكتور عمر الشيخ عنده حلم كبير صدقه كان الحلم ايه انه يعمل فلوس لا طبعا عايز يعمل فلوس بس ما كانش هو ده الحلم الكبير عايز, يبقى عايز, يبقى إيه؟ عايز يكون متفوق علشان يحترم العرب والمسلمين عشان يحترم المصريين في الخارج صدقه دي كانت نيته فبدأ يبحث عن التفوق دكتور عمر الشيخ هو ومراته بدأهم يشقوا طريقهم واحدة واحدة ويفتحوا عيادة في برمين جهام وهو ومراته الست قميمة يبدأوا يكبروا في العيادة والعيادة تجبر والعيادة تجبر والعيادة تجبر وإذا بالمفاجأة بعد شوية من الإتقان الشديد بقوا يتقنوا ويقولوا إن سرنا للتفوق الإتقان يتقنوا ويتقنوا ويزبطوا الخدمة بتاعتهم والشغل بتاعتهم إلى أن تحصل مفاجأة بيحصل تقييم من وزارة الصحة البريطانية لكل العيادات الموجودة في بريطانيا ويتعمل لها ترتيب مين الأفضل ومين الأحسن وإذا بمفاجأة ياخد الدكتور عمر الشيخ والعيادة بتاعته ومراته اللي وقف جنبه احسن عياده في وسط بريطانيا كلها وست ميدلند منطقة وسط بريطانيا والسنة اللي بعديها هياخد افضل عيادة في بريطانيا ويتربع على هذه المنزلة افضل عيادة في بريطانيا لمدة 3 سنين تسدقوا يا جمعا تخيلوا في بريطانيا كلها بكل الاطباء الانجليز وال كل كل كل كل هو رقم واحد يا جماعه رقم واحد مصري رقم واحد في العيادات في بريطانيا واحد راجل مصري دكتور مصري من فلاح مصري شق طريقه نجح ووقف على رجليه وبقى رقم واحد الدكتور عمر الشيخ انا بحكي لكم القصه دي التفوق حلو قوي يا جماعه التفوق طعمه جميل انت ممكن تكون مهندس وتركتور ممكن تكون في المدرج بتاع كلية التجارة واحد من وسط عشر لكن المتفوقين لهم طعم تاني انت ممكن تشتغل في شركة فيها ألف واحد لكن أنت تميز دي أحلى حاجة إيه غاية تتميز إيه جماعة إيه رأيكو تتفوقوا مش بس عشان سافروا بره ونوري صورة حلوة للعالم لا لا لا حتى بنا وبين بعضينا المتميز سعيد ومحترم ومقدر دعوة التميز دعوة للتفوق هي دي تكون ساعتها ب